no tengo nada que hacer y voy a darle yo che tú sabes قطول على الشوارع والبيوت ناس هتشوف هتحبها في قلبك تفوت شباك وطال على الشوارع والبيوت ناس هتشوف هتحبها في قلبك تفوت زي التاريخ جايه بتشهد على الحارات قدرها شايله حكاوي من الزمن اللي فات السهراني ومرا وغنابه وبتمظلل عالغريب زي السحابه صدى دندنات السهراني ومرا وغنابه وبتمظلل عالغريب زي السحابه القهوه عشره وجيره ومشاريب عالحساب او فضفضه من القلب بين اثنين صحابه القهوه خلق بتحكي في 100 مليون حوار صوت ضحكها يكسر مرار الانتظار القهوه خلق بتحكي في مش يأس وطموح فات الزمن ولا هو ياتي ينقضي من غير ثمن على القهوة ناس قاعده تدور طعم الوطن على ناس قاعده تدور طعم الوطن